عندما يدوس المرء على عقله فقد زبانية قريش السيطرة على مكة دون حرب دون سلب أو نهب الفارس الوحيد الذي يسلب القلوب والعقول هو محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنه لا يحمل سيفا ولا يضرب أحدا ها هو الشيخ الوليد بن المغيرة خال عمر ووالد خالد يمشي في إحدى الطرقات متنكرا أو متلثما يتلفت لا يريد أن يراه أحد حتى وقف بباب النبي صلى الله عليه وسلم رحب به وأدخله يجلس المغيرة كالعطشان يريد الارتواء من القرآن فيتلو صلى الله عليه وسلم عليه فتحل قروحه. ثم يعود في يوم آخر وهو أشد شوقا فيعلم فرعون الأمة الذي يبدو أنه وضع عينا على كل صنديد يعلم بتسلله واختطاف روحه فيسبق الشيطان إلى بابه باستفزاز شيطاني قائلا يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا قال الوليد لما قال أبو جهل ليعطوك فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله قال الوليد قد علمت قريش أني من أكثرها مالا قال أبو جهل فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر الله. عندها رفرفت روح الوليد ونطقت مشاعره وقناعاته فقال وهو يسخر من عقل أبي جهل وضحالة ثقافته وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ وَإِنَّهُ لَمُثْمِرٌ أَعْلَاهُ مُغْدِقٌ أَسْفَلَهُ وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى وَإِنَّهُ لَيَحطِمُ مَا تَحْتَهُ عِنْدَهَا أراد أبو جهل النبش كلما بأعماق عمه من جاهلية على وشك الموت ذكره بمكانته التي تضررت والتي لا بد أن يدفع ثمن ترميمها فقال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قال فدعني حتى أفكر هرش الوليد خبثه وأخذ وقته من التفكير حسناً ليس هناك سوى القفز للأمام دعنا من الحديث عن لغته المعجزة دعنا نقفز لتأثيره وجدتها إنه السحر قال الوليد هذا سحر يأخذه عن غيره فنزل قوله تعالى يفضحه ويفضح تقاسيم وجهه وهو يكذب إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر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 وقارنت أوله بآخره فأدركت أن أكاذيبه لا تصمد أمام حقائقه فالقرآن استثنائي ومعجز ومقنع ولئن تراجع الوليد فمن يضمن ألا ينضم له بقية الصناديد أمر مخيف جعل قريشا تجتمع تتداول ما هي فيه ثم ينهض الطواغيت نحو بيت أبي طالب علّه يكف ابن أخيه عن خطف القلوب والعقول والأرواح